سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبده أحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أملكت ما نلبدا أحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ودينه نجدين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 وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة